قال ربنا هو الذي ينزل الملائكة بالروح أي متلبسين بالروح ينزلون بالروح ما الروح هنا الوحي وسمي روحا لأن في الوحي حياة القلوب وسمي روحا لأن في الوحي حياة للقلوب فكما أن الرزق في حياة أبدال فوحي السماء في حياة القلوب قال الله جل وعلا أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس أفمن كان ميتا فأحييناه ودعلنا له نورا يمشي به في الناس فليس المقصود بالميت هنا ميت البدن إنما الميت مَيِّتُ الوحي ميت نور الإيمان وقال ربنا جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فمعنى الله جل وعلا هو الذي ينزل الملائكة بالروح من أمره أي السماء للقلوب أن الناس يهتدون بالنجوم في ظلمات البر والبحر فإن أولياء الله المتقين وعباده المقربين إنما يهتدون بوحي السماء ولهذا قرن الله جل وعلا بينهما فقال تبارك اسمه وجل فناو والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وأقسم جل وعلا بالنجم على صدق النبوة محمد صلى الله عليه وسلم فمحمد عليه السلام يتلقى الوحي من الله فيهتدي الناس بهدية. والنجم بالسماء يعتدي الناس به في ظلمات البر والبحر وعلامات وبالنجم هم يعتدون فهذه المناسبة بين القسم بالنجم على صدق رسالة رسولنا صلى الله عليه وسلم كفقيهنا من هذه الآية وأضرابها أن حياة العباد لا تقوم إلا بوحي السماء والحاجة ملحة وأي ملحة على أن الناس في حاجة إلى رسل قال الله جل وعلا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ننزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قال ربنا هنا في صورة النحل هو الذي ينزل الملائكة بالروح من, من أمره على من يشاء من عباده على من يشاء من عباده هم الرسل المصطفون المختارون لأن يبلغ عن الله رسالاته وينصح له في برياته والله جل وعلا ذكر الأنبياء وذكر الرسل فالأنبياء أكثر من مئة ألف والرسل ثلاثمائة ويزيدون قليلا أولهم نوح وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم وهؤلاء الرسل أتاهم الله جل وعلا بعض الخصائص